يا عبد الله يا عبد الله على ذكرك يسولف مهدي ويمهدك ويعد جرحك الآلاء ولولي بحزن من وجدك مثل عندي جراحا يا مذبوح الضمان انك وانا وياك شكايا الا جد ولا جد اولى اظلم بخد جروحي ولا تظلم عطش وردانك عذاب اللطم عل امي عذاب اللطم عل امي ما رحم خدن آه يا الله جرحك اشد مني خطف منها العمر سعدك وبعدي نحرق تريا ونحر المصطفى بعدها يا محسن لا تهيج دمو وخل جمرات نحسا فتيم من نهر وياي وزهور العمر ذبلانا يابو المهدين فطمه البين أحب مهدأك وقم طالب الهدى مركني والدين قبل ما تهوي أركانه يا أعظم إني في جرحا ويا من أشجال أشجالا المصيبة المصيبة معاه في المهدين وصيب الحضم تحنال أقيس الألم بالزهراء وجرح الجرات غدرانا على قد الألم بها هضم لاثنين حسبان يا عبد الله عبد الله انا عندي وعندك خير من الجراح وفرق بيني وبينك صدمة الهزة الأرواح صدمة الهزة الأرواح كنت سابح في روح أمي صدمني بعصرة الدبا ونحرك صدمة كثر ما قطر دم منا يا مهد لي الروح وفد الزهراء عذاب حسين أنبويا إلى الزهر وصدر في دول الضلع وحجار وحجار هل شطر الهام يوالسي والسي للبتول العين وسهم قلبي الى المسم أدي للعزيزة الدين يا أعظم مني الغالي أعز عليك يا, يا صبري وإذا لطمت علي الناس عليك أنا ألطمت صدري وأنا ألطم عليك خدود يا كسران صدري ونحري ولني بعد جرحك جير تمدد جرحك بعمري والله بعمري أنا الحائر أنا يا عبد الله أنا الحاير اضلع أمي وحرث انت على نهر البيت وعين الزهر بعيوني وفي عينك جرى عين حسين علينا علينا الدمع يا محسين علينا الدمع يا محسين علينا سنين ومهدي نوح والله ومهدي نوح عالمهداك يعينمنا يعين على المهدان يعيننا على المهدان يعيننا على المهدان